أي سلطناهم عليهم وقيضناهم لهم وهذا هو الصواب خلافا لمن زعم أن معنى أرسلنا الشياطين الآية أي خلينا بينهم وبينهم ولم نعصمهم من شرهم يقال أرسلت البعير أي خليته وقوله تأزهم أزا الأز والهز والاستفزاز بمعنى ومعناها التهيج وشدة الإزعاج فقوله تؤزهم أزا أي تهيجهم وتزعجهم إلى الكفر والمعاصي وأقوال أهل العلم في الآية راجعة إلى ما ذكرنا كقول ابن عباس تؤزهم أزا أي تغويهم إغواء وكقول مجاهد تؤزهم أزا أي تشليهم إشلاء وكقول قتادة تؤزهم أزا أي تزعجهم إزعاجا وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه سلط الشياطين على الكافرين وقيضهم لهم يضلونهم عن الحق بينه في مواضع أخرى من كتابه كقوله تعالى وقيضنا لهم قرنا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم الآية وقوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل الآية قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس الآية وقوله وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عد قوله فلا تعجل عليهم أي لا تستعجل وقوع العذاب بهم فإن الله حدد لهم اجلا معينا معدودا فإذا انتهى ذلك الأجل جاءهم العذاب فقوله إنما نعد لهم عدا أي نعد الأعوام والشهور والأيام التي دون وقت هلاكهم فإذا جاء الوقت المحدد لذلك أهلكناهم والعرب تقول عجلت عليه بكذا إذا استعجلته منه وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن هلاك الكفار حدد له أجل معدود ذكره في مواضع كثيرة من كتابه كقوله تعالى ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار وقوله تعالى يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب الآية وقوله وما نؤخره إلا لأجل معدود وقوله ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبسه وقوله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقوله تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ وقوله قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النعم الآية وقوله فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إلى غير ذلك من الآيات وروي أن المأمون قرأ هذه السورة الكريمة فمر بهذه الآية وعنده جماعة من الفقهاء فأشار إلى ابن السماك الواعظ ايعظه فقال إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد فما أسرع ما تنفد والأظهر في الآية هو ما ذكرنا من أن العد المذكور عد الأعوام والأيام والشهور من الأجل المحدد وقال بعض أهل العلم هو عد أنفاسهم كما أشار إليه ابن السماك في موعظته للمأمون التي ذكرنا إن صح ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا قرأها بكاء وقال آخر العدد خروج نفسك آخر العدد فراق أهلك آخر العدد دخول قبرك وقال بعض أهل العلم إنما نعد لهم عدا أي نعد أعمالهم لنجازيهم عليها قال المؤلف رحمه الله والظاهر هو ما قدمنا والعلم عند الله تعالى قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المتقين الذين كانوا يتقونه في دار الدنيا بامتثال أمره واجتناب نهيه يحشرون إليه يوم القيامة في حال كونهم وفدا والوفد على التحقيق جمع وافد كصاحب وصحب وراكب وركب وقدمنا في سورة النحل أن التحقيق أن الفعل بفتح فسكون من صيغ جموع الكثرة للفاعل وصفا وبينا شواهد ذلك من العربية وإن أغفله الصرفيون والوافد من يأتي إلى الملك مثلا في أمر له شأن وجمهور المفسرين على أن معنى قوله وفدا أي ركبانا وبعض العلماء يقولهم ركبان على نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة وبعضهم يقول يحشرون ركبانا على صور من أعمالهم الصالحة في الدنيا في غاية الحسن وطيب الرائحة قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن خالد عن عمر بن قيس الملائي عن ابن مرزوق يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رعاها وأطيبها ريحا فيقول من أنت؟ فيقول أما تعرفني؟ فيقول لا إلا أن الله قد طيب ريحك وحسن وجهك فيقول أنا عملك الصالح وهكذا كنت في الدنيا حسن العمل طيبه فطالما ركبتك في الدنيا فهلم اركبني فذلك قوله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال ركبانا وقال ابن جرير حدثني ابن مثنى حدثني ابن مهدي عن سعيد عن إسماعيل عن رجل عن أبي هريرة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال على الإبل وقال ابن جريج على النجائب وقال الثوري على الإبل النوق وقال قتاده يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال إلى الجنة وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند ابيه حدثنا سويد بن سعيد أخبرنا علي بن مسهل عن عبد الرحمن بن إسحاق حدثنا النعمان بن سعيد قال كنا جلوسا عند علي رضي الله عنه فقرأ هذه الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال والله ما على أرجلهم يحشرون ولا يحشر الوفد على أرجلهم ولكن بنوق لم ير الخلائق مثلها عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عبد الرحمن بن إسحاق المدني به وزاد عليها رحائل من ذهب وأزمتها الزبرجد والباقي مثله وروى ابن ابي حاتم هنا حديثا غريبا جدا مرفوعا عن علي قال حدثنا ابي حدثنا ابو غسان مالك بن اسماعيل النهدي حدثنا سلمة بن جعفر البجلي سمعت ابا معاذ البصري يقول إن عليا كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ هذه الايه يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا فقال ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون أو يؤتون بنوق بيض لها أجنحة وعليها رحائل الذهب شرك عالهم نور يتلألأ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 على صفائح الذهب فيضربون بالحلقة على الصفحة فيسمع لها طنين يا علي فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتبعث قيمها ليفتح له فإذا رآه خر له قال سلمه، أراه قال ساجدا فيقول ارفع رأسك فإنما أنا قيمك وكلت بأمرك فيتبعه ويقف أثره فتستخف الحوراء العجلة فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه إلى آخر الحديث بطوله وفي آخر السياق هكذا وقع في هذه الرواية مرفوعة وقد رويناه في المقدمات من كلام علي رضي الله عنه وهو أشبه بالصحة والله أعلم وركوبهم المذكور إنما يكون من المحشر إلى الجنة أما من القبر فالظاهر أنهم يحشرون مشاه بدليل حديث ابن عباس الدال على أنهم يحشرون حفاة، غراتا غرلا هذا هو الظاهر وجزم به القرطبي والله تعالى أعلم أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا بإذن الله جل وعلا لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته